وَإِذْ قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوكَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُا بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِثَمَنِ مَا اشْتَرَوُا لَا يَحْصِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يَأْمَنُهُم بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْتَسِبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ نَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ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 نار فقد اخذيتهم وما للطالمين من انصاد ربنا اننا سمعنا مناديا أن ينادي لي imani anamnu birabbikum رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا تَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَلَ بَرَادٍ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ